حسستها في خزية أحدثتها وتوبة نكستها لملعب ومرتعي وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي وكم غمصت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقع وكم ركضت في اللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراع ما يجب من عهده المط فالبس شعار الندم واسكب شآبي بدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف واعصي هواك وانحرف عنه انحراف المقلع إلى ما تسهوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع ما ترى الشيب وخط وخط في الراس خطط ومن يلح الشمط بفوده فقد نعي ويحكي يا نفس حرصي على ارتياد المخلصي وطاوعي وأخلصي واستمعي النصح وعي واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجات القضاء وحاذري أن تخدعي وانتهجي جيس أولى الهدى والدكر واشكردا وأن مثواك غدا في قعر لحد بل قعيب البلا والمنزل القفر الخلا ومورد السفر الألا واللاحق المتبعي بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعة قيد ثلاث أذرعين لا فرق أن يحل له داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبع وبعده العرض الذي تحوي الحيية والبذي والمبتدي والمحتذي ومن رعى ومن رعي فيا المتقي وربح عبد قدوق سؤال الحساب الموبقي وهول يوم الفزع ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشب نيران الوغى لمطعم أو مطمعي يا من عليه المتكل قد زاد ما وجل ما اجترحت من زلل في عمري المضيعين فاغفر لي عبد مجترم وارحم بكاه المنسج فأنت أولى من رحم وخير مدعو